اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا ونعود بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع أيها الإخوة انتهى بنا الحديث في الكلام على سورة الفاتحة صضلها ومضامينها والدروس المستفادة منها وأنوارها النافعة لعباد الله انتهى بنا الحديث إلى ما دلت عليه النصوص من أن هذه السورة المباركة شفاء شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان ومر معنا في شفاء لامراض الأبدان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو مخرج في الصحيح أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب مروا بحي من أحياء العرب فلم يضيفوهم ولما تجاوزوا الحي ادركهم بعض اهل هذا الحي وقالوا ان سيدنا اي اميرهم ان سيدنا لدر فهل عندكم دواء او هل فيكم مراق قالوا نعم ولكنكم لم تضيفوننا فتصالحوا اياهم على قطيع من الغنم فذهب أحدهم يقرأ على هذا اللذير يقرأ وينفذ يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وينفذ حتى برئ كأنما نشط من عقال زال عنه ما به من حمى وما به من شدة من, سمو من سموم اللدغة بفضل الله سبحانه وتعالى عندما قرأت عليه هذه السورة المباركة السورة الفاتحة مع ان هذا الحي اهل بخل و مع ذلك نفعت وأفادتهم وكانت سببا في زوال المرض الذي أصيب به سيدهم فالشاهد أن السورة سورة الفاتحة الشفاء لأمراض الأبدان وقد ذكر غير واحد من أهل العلم منهم العلامة بن القيم رحمه الله عظم نفع هذه السورة المباركة في علاج الامراض وللاستشفاء بهذه السورة لابد مع القراءة من اليقين والثقة بالله عز وجل فاذا اجتمع اليقين والثقة بالله انتفع العبد بهذه القراءة غاية الانتفاع ثم ان السورة شفاء لامراض القلوب والقلوب تمرض بانواع عديدة من الامراض ومرضها أشد من مرض البدن لأن القلب هو أساس الأعمال وصلاحه صلاح للبدن وفساده فساد للبدن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طاب الجند وإذا فسد الملك فسد الجند فالقلب كذلك بل هو أشد من ذلك القلب إذا صلح البدن يصلح تبعا له وإذا فسد والعياذ بالله البدن يفسد تبعا له فصلاح الناس واستقامة أحوالهم وطيب أعمالهم وسداد أقوالهم راجع إلى صلاح قلوبهم والقلب قد يمرض يمرض ب من الأمراض لكنها في الجملة ترجع إلى نوعين مرض الشبهة ومرض الشهوة أمراض الشبهات الشهوات قد يكون فيه فساد من جهه العلم وقد يكون فيه فساد من جهة الارادة والقصد كان يكون عنده شيء من العلم الصحيح لكن, إر... لكن ارادته فاسدة وقصد... وقصده سيء ونيته ليس طيبة وقد يكون عنده فساد في العلم انحراف في الجانب العلمي والانحراف في الجانب العلمي يفضي بصاحبه الى فساد العمل في فيعبد, فيعبد الله عز وجل على غير هدى جاءت هذه السورة الكريمة المباركة تعالج امراض القلوب بكافة انواعها وتصلح فساد القلب لمن اكرمه الله عز وجل بحسن الاستشفاء والانتفاع من هذه السورة العظيمة المباركة فاتحة الكتاب وقد قال ابن تيمية رحمه الله ان في قوله تعالى اياك نعبد قرد للرياء وهمرض من امراض القلوب وفي قوله وإياك نستعين طرد للكبر فالقلب قد يفسد من ذهة الإرادة بفساد النية فيقصد بأعماله التي يتقرب بها إلى الله الدنيا أو المراءات أو تسميع الناس أو طلب محامد الناس وثنائهم وقد يفسد القلب من جهة التعالي على, على عباد الله والكبر والترفع على الناس فمن يقرأ اياك نعبد وياك نستعين حق القراءة ويتلوها حق التلاوة فان هذا يذهب عنه اياك نعبد طرد للرياء لأن إياك نعبد فيه الاخلاص فيه الاخلاص للمعبود سبحانه وتعالى إياك نعبد أي إياك وحدك نخص بالعبادة لا نريد ب بعبادتنا الدنيا ولا نريد ثناء الناس ولا نريد محمدة الناس وإنما نريد وجهك يا الله إياك نعبد إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة إذا صلينا لك نصلي وإذا صمنا لك نصوم وإذا حجزنا البيت لك نحج إياك نعبد وكل طاعة نقوم بها وعبادة نتقرب بها فهي لك يا الله بدون شريك ونبينا صلى الله عليه وسلم لما حج فحجت الوداع وصل إلى الميقات عندما وصل إلى الميقات منطلقا الى منه إلى مكة قال في الميقات اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اي خالصا لوجهك جميع اعماله وجميع الاحوال التي تكون فيه اجعلها لك يا الله اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة بعض الناس العياذ بالله يهيئ للسمعة تهيئة مبكرة في اعمال الحج كلها سواء في الميقات او في المشاعر الى درجة ان بعض الناس في عرفة اذا وقف بعرفة يبحث عن المصورين ويسأل عن اماكن المصورين ثم يقف في بعض الاماكن هناك ويمد يديه على هيئة الداعي ويتخشع ثم يأمر المصور ان يلتقط له الصورة واذا التقطت الصورة نزلت يديه وذهب التخشع ثم يأخذ هذه الصورة معه من اجل ماذا السمعة والرياء من اجل السمعة والرياء يقول لاخوانه ورفقائه واصحابه هذا أنا في عرفات وهذه الصورة في المشاعر وهذه الصورة عند الكعبة وأنا داخل للطواف وهذه الصورة وأنا كذا هذه سمعة الحج لله ليس للناس الحج عبادة يتقرب بها إلى الله لا يتقرب بها إلى الناس اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا, ولا سمعة السمعة تاتي بعد العمل فعلت وفعلت وحصل مني كذا وحصل مني كذا والرياء ياتي في اثناء العمل يتصنع امام الناس بالخسوع بالوفاء بالعبادة بتكميلها كل ذلك يفعله لاجل الناس يريد بعمل الآخرة العاجلة والله عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهدنا ما يصلاها مذموما مجحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة لا يكون السعي مشكورا إلا إذا أريد به الآخرة أريد به ثواب الآخرة أريد به وجه الله عز وجل وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله عز وجل فلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك ثم بينه عليه الصلاة والسلام قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل يعني عندما يرى ان احدا عنده ينظر إليه يزين صلاته لأجله لا لأجل الله فهذا كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر محذرا من الشرك مبينا عظم خطره على الناس قال للشرك فيكم اخفى من دبيب النمل للشرك فيكم اخفى من دبيب النمل دبيب النمل خفي جدا الان وانت جالس لو مرت من جنبك نمله او عشر تشعر بها الشرك اخفى من دبيب النمل الشرك فيه شرك خفي فيه شرك خفي يتسلل للقلب والعياذ بالله تسللا ويكون تسلله خفي على الانسان من مداخل ومداخل قال للشرك اخفى للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل قالوا أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل أفلأدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره ماذا تقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرا هذا كنز هذا كنز من أثمن ما يكون ومن أغلى ما يكون ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثير قالوا بلى يا رسول الله قال تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم هذه دعوة مباركة عظيمة. علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في مقام تحذيره لهم من الشرك والشرك يجب على كل واحد منا أن يخافه وأن يحذر من الوقوع فيه إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي حطم الاصنام بيده كان يقول في دعائه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم ولهذا يجب على العبد ان يحذر أشد الحذر من الشرك وأن بالله تبارك وتعالى من الشرك وأن يحافظ على هذه الدعوة النبوية العظيمة المباركة التي علمها صلوات الله وسلامه عليه أمته إياك نعبد تذهب الرياء إياك نعبد تذهب الرياء إذا حقق. إياك نعبد وحقق هذا العهد وهذا الميثاق مع الله عز وجل فإنها تذهب الرياء وإياك نستعين تذهب الكبر والنفس قد تصاب بالتعالي على الناس والتكبر عليهم والترفع على عباد الله ورؤية النفس والإعجاب بها وهذا كله من ضعف تحقيق إياك نستعين لأن المستعين بالله متذلل لربه خاضع لجنابه منكسر بين يديه بعيد عن الترفع والتعالي والكبرياء بل هو العبد الخاشع الذليل المنكسر بين يدي الرب العظيم متبرئا من حول نفسه وقوتها معتمدا على ربه جل وعلا لا حول ولا قوة الا بالله ولهذا قال العلماء ان اياك نستعين إن وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله أن تتبرأ من حول نفسك وقوتها وأن تعتمد على ربك وسيدك ومولاك منه تستعين منه تطلب العون وعليه تعتمد وإليه تلتجأ وتفوض أمورك فالمستعين بالله المعتمد على الله هو عبد مخبت عبد ذليل عبد خاضع للرب الجليل سبحانه وتعالى فإياك نستعين تذهب الكبرياء وتطرده من قلب العبد ولماذا يتكبر ويتعالى وهو عبد فقير في أشد الفقر في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل حركة وفي كل سكون إلى ربه جل وعلا لا غنى له عنه على ماذا يتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا فإذا عرف العبد نفسه وعرف فقره وعرف احتياجه إلى ربه وانه محتاج في كل حركة وكل سكون الى عون الله عز وجل وانه لا غنى له عن ربه طرفة عين هذا كله يذهب عنه الكبر والتعالي والترفع على عباد الله وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم علاج ايضا لمرض من امراض القلوب وهو الجهل الجهل الذي هو اعظم داء واشد داء اشد الادواء خطرا على اصحابها اهدنا الصراط المستقيم اي عليه وارشدنا اليه ووفقنا لمعرفته وسلوكه والمحافظة عليه اهدنا الصراط المستقيم فهذا فيه اذهاب للجهل واهل العلم ينبهون هنا على امر عظيم الاهمية حقيق بالتنبيه وليس خاصا بهذا الدعاء الوارد في سورة الفاتحة بل هو في كل دعاء تدعو الله به ألا وهو أن تتبع الدعاء بالعمل وأن تتبع الدعاء ببذل السبب والصورة فيها ذكر الأمغين معا إياك نعبد هذا بذل السبب وإياك نستعين هذا الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه اهدنا الصراط المستقيم هذه المسألة والطلب فمع الدعاء والاعتماد على الله جل وعز لابد من بذل الأسباب لابد من بذل الأسباب وهذا هو حقيقة ومكتظى الإيمان بالقدر بقدر الله عز وجل ان تعتمد على الله فيما تأتي وتذر وفي كل حركة وسكون وان تبذل الاسباب الشرعية الصحيحة التي تنال بها القرب من الله عز وجل وثوابه سبحانه وتعالى اما ان يحصل من العبد والاعتماد والتوكل مع التعطيل للأسباب فهذا ليس من تحقيق الإيمان بالقدر في شيء بل لابد من فعل السبب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعم بالله ما قال استعم بالله واترك العمل لم يقل استعم بالله وعطل العمل وإنما قال احرص على ما ينفعك واستعم بالله أي مع استعانتك بالله وسؤاله عليك أن تبذل السبب ومن يقع منه الاعتماد والتوكل دون بذل للسبب فهو في الحقيقة متواكل وليس متوكلاً هذا تواكن التوكل حقيقة ان يبذل العبد الاسباب النافعة والوسائل المشروعة مع دعائه للرب سبحانه وتعالى وها هنا امثلة يذكرها اهل العلم لبيان هذا المقام يقولون لو ان رجلا عنده ارض زراعية لا نبات فيها ولا شجر وقال صاحب هذه الأرض إن شاء الله عز وجل أن يكون فيها أشجار متنوعة وزروع متعددة وثمار كثيرة يكون أما انا لن أضع فيها بذورا ولن أحضر لها شتلات زراعية ولن أسفيها ولن أعتني بها وإنما أعتمد على الله فقط هذا معطل للسبب معطل للسبب ولم يقم بما أمر به شرعا من بذل الأسباب مع الاعتماد على الله فلا يحصل خيرا ومثله ومثله إنسان يقول ان شاء الله أن يكتب لي ذرية صالحة وأولاد نجبا يكون لكن انا لن أتزوج إلى أن أموت ما عندني أن أتزوج حتى أموت وإن شاء الله أن يكون لأولاد يكون أولاد هذا يموت ولا يكون له أولاد لأنه معطل للسبب الذي أمر به شرعا فانكحوا الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم إذا قال قال أنا أريد أن أكاثر محمد عليه الصلاة والسلام لكن بدون زواج لن أتزوج هذا ما يكون من الأولاد لأنه عطل السبب الشرعي الذي أمر به ومثله لو أن آخر قال لو شاء الله أن أكون من كبار العلماء ومن الأئمة الفقهة يكون ذلك لكن لن أتعب نفسي يوما في طلب العلم ولن أجالس العلماء ولن أقرأ كتابا وإن شاء الله انا اكون من العلماء سينصب العلم كله في رأسي هذا ما يكون من العلماء تمنيت ان تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون لابد من بذل السبب حتى يحصل الانسان الخير أيضا فيما يتعلق بالقوت للأولاد ما يترك الإنسان بذل الأسباب اعتمادا على الله بل لابد من بذل الأسباب الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها هذا هو بذل السبب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا أن يبقى الإنسان عالة على الاخرين بحجة انه معتمد على على الله سبحانه وتعالى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروحوا بطانا قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في بذل السبب الطير ما تبقى في أوكارها تنتظر مجهة الحبوب والثمار لها في أوكارها بل تذهب تقطع المسافات الطويلة بحثا عن الطعام قال لرزقكم كما يرزق الطير والطير تبذل السبب الطير تبذل السبب فالسبب لا بد من بذله وهذا كله واضح في قوله إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد هذا بذل السبب وإياك نستعين هذا الاعتماد على الله جل وعلا فإذا أمران في هذا المقام لا بد من الحذر منهما الاول الاعتماد على الله جل وعلا مع تعطيل الاسباب الاعتماد على الله مع تعطيل الاسباب هذا لا بد من الحذر منه ولابد من الحذر ايضا من فعل الاسباب مع الاعتماد عليها وترك الاعتماد على الله فهذا باطل وذاك باطل والحق قوام بين ذلك ان تفعل السبب لا دون ان تعتمد عليه وانما تفعل السبب معتمدا على الله جل وعلا معتمدا على الله جل وعلا فهذا من الشفاء الذي دلت عليه وارشدت اليه هذه الصوره المضاركه ايضا في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا فيه علاج لنوعين من امراض القلوب وامراض النفوس اهدنا السراط المستقيم السراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم عندهم فساد من جهة النية والقصد والضالون عندهم فساد من جهة العلم وكل من النوعين خطير على صاحبه غاية الخطورة الفساد من جهة الارادة والقصد او الفساد من جهة التصور والعلم كل ذلك من اعظم ما يكون خطورة على صاحبه ومن فسد قصده والعياذ بالله لم ينتفع بعلمه لم ينتفع بعلمه ولم ينتفع بآيات الله تبارك وتعالى التي تتلى عليه ولهذا قال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا حملوا التوراة أي أنزلت عليهم وتوليت عليهم وبلغتهم وفهموها ثم لم يحملوها أي تركوا العمل بها لفساد في. مقاصدهم وإراداتهم تركوها وتركوا العمل بها فنالوا بذلك غضب الله عز وجل وسخطه وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم مغضوب عليهم أي غضب, غضب الله عليهم آتاهم الله علوما وبلغتهم آيات الله عز وجل وحججه لكنهم تركوا العمل والانصياع لامر الله والانقياد لشرعه جل وعلا في السورة تعالج هذا المرض لأنه ترشد إلى التعود بالله منه اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يعني أعذنا من طريق المغضوب عليهم وجنبنا طريقهم وباعد بين بيننا وبين مسلكهم وقوله ولا الضالين هذا يعالج فساد العلم ممن لديه رغبة في العمل ورغبة في العبادة ولكن لا علم عنده يعبد الله على غير بصيرة وعلى غير هدى من الله يعبد الله بغير بينه لا من كتاب ولا سنة هذا ضلال ضلال يتعوذ بالله منه غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذا قرأ المسلم هذا وهو يفهم وكرر هذا كما امر وسرع له في يومه مرات وكرات فإن ذلك بإذن الله عز وجل يعالج فساد إرادته أو فساد علمه لأنه لا يزال يشعر باحتياجه وافتقاره إلى صلاح النية وصلاح العلم واحتياجه الشديد إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم فلا يزال يسأل ربه سبحانه وتعالى كل يوم مرات وكرات وهو مع ذلك بادل للأسباب الشرعية التي يصل من خلالها إلى كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة فسورة الفاتحة الشفاء وكم يحتاج الناس ويحتاجوا الى علاج انفسهم بهذه الصورة المباركة ولعل هذا من اسرار انها فرضت على الناس اعلمسلمين كلهم في كل يوم سبع عشرة مرة يجب على كل مسلم فرضا واجبا ان يقرأها في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة في الصلوات المكتوبة وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بامي القرآن وقال عليه الصلاة والسلام صلاة لا يقرأ فيها بامي القرآن فهي خداج اي غير التمام ثم من علوم سورة الفاتحة العظيمة ودروسها المباركة بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى والصفاته العلى وقد ذكر في هذه الصورة جملة من أسماء الله بل إنما ذكر في الصورة من أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إليه بقية أسمائه عز وجل فذكر اسمه الله والرب والرحمن والله هذا الاسم العظيم الدال على الصفة الألوهية والقاعدة عند العلماء أن كل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله ليس في اسماء الله اسم لا معنى له او اسم لا يدل على صفة لله هذا لا يوجد في شيء من اسماء الله بل اسماءه عز وجل كلها حسنة كما اخبر عن اسمائه بذلك في اربعة مواضع من القرآن في قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون وفي قوله قل الله او الرحمن ايما ما فله الاسماء الحسنى وفي قوله تعالى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وفي قوله سبحانه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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهذه أربعة مواضع من القرآن وصف الله عز وجل فيها أسماء بأنها حسنة ومعنى الحسن فيها أي أنها بالغة في الحسن غايته وكماله وتمامه وذلك لكونها دالة على ثبوت صفات كمال لله جل وعلا وهذا في جميع أسماء فالعليم اسم الله العليم دال على ثبوت العلم لله عز وجل والسميع دال على ثبوت السمع لله جل وعلا والبصير دال على ثبوت البصر وهكذا قل في كل اسم من اسماء الله قوله الحمد لله في سورة الفاتحة هذا فيه اثبات اسمه سبحانه وتعالى الله وهذا ترجع اليه الاسماء الدالة على صفات الالوهية المقتضية للذل والخضوع والانكسار والإقبال على الله جل وعلا ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لأن الله من الإله والتأله التعبت والإله المعبود فاسمه تبارك وتعالى الله هذا يدل على الألوهية والتعبد لله جل وعلا والقيام بطاعته وامتثال أوامره قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة لأن العبادة حق خالص له فهو الإله الحق المبين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالتعبد والتذلل والخضوع كله لله فاسمه الله دال على الألوهية والعبودية دال على الالوهية والعبودية بدلالة مطابقة من اللفظ ويدل بالتضمن على الربوبية لان العاجز لا يصلح ان يكون الها ودال بالتضمن على ثبوت الاسماء والصفات لان من ليس له اسماء وصفات عدم لا يصلح ان يكون الها ولهذا قال العلماء إن جميع الأسماء ترجع إلى هذا الاسم وقد سمعنا في سورة الحشر هو الله هو الله ثم أضيفت إليه الأسماء هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والآية الثانية قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخر الآية وفي الآية الثالثة قال هو الله البارئ المصور فالاسماء ترجع إلى إلى هذا الاسم العظيم وقوله رب العالمين هذا فيه إثبات اسمه الرب جل وعلا وإلى هذا الاسم ترجع معاني الربوبية مثل الخلق والرزق والإحياء والإيماتة وسائر معاني الربوبية ترجع الى هذا الاسم وقولها الرحمن الرحيم هذا الاسم او هذان الاسمان وهم دلان على ثبوت صفة الرحمة لله ترجع اليهما معاني الاحسان والرحمة والانعام والاكرام وغير ذلك فرجعت اسماء الله تبارك وتعالى الى هذه الاسماء التي ذكرت في هذه الصورة العظيمة صورة الفاتحة ففيها تأسيس وقد سماها بعض السلف الاساس قال عليكم بالاساس يعني صورة الفاتحة فيها تأسيس للايمان وتمكيل للعقيدة والصلة بالله تبارك وتعالى ولاحظ تعلق المعاني التي ذكرت في النصف الاخير من سورة الفاتحة من قوله ياك نعبد الى اخرها بالاسماء التي ذكرت في اول السورة لاحظ التعلق والارتباط بين المعاني التي ذكرت في الجزء الاخير من السوره بالاسماء التي ذكرت بالجزء الاول من السوره لتعلم من خلال ذلك اقتضاء اسماء الله لاثارها من العبودية لله وكل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى مقتض لنوع من العبودية كل اسم من اسماء الله مكتض لنوع من العبودية وهذا انظره واضحا في سورة الفاتحة قوله الحمد لله أثره الذي يكتضيه جاء في قوله إياك نعبد إياك نعبد لأن الله على ماذا يدل قال ابن عباس ذو الأنوهية والعبودية على خلقه اجمعين ذو الالوهية والعبودية على خلقه اجمعين اذا ايمانك بانه الله الذي لا اله الا هو هذا يكتضي هذا الاثر المبارك الذي جاء في قوله اياك نعبد ولهذا قال العلم اياك نعبد تحقيق للا اله الا الله والنفي والإثبات في لا إله إلا الله موجود في إياك نعبد لأن تقديم المعمول هنا يدل على الحصر فقولك إياك نعبد هو بمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله هو قوله رب العالمين رب العالمين عرفنا معنى الرب الرازق المتصرف المدبر لسؤون الخلق كلها فاثر الايمان بانه الرب في السورة جاء في قوله ماذا وياك نستعين وياك نستعين أي منك نطلب العون لماذا يطلب العون منه وحده دون سواه الجواب لأنه رب العالمين الجواب لأنه رب العالمين ربهم أي خالقهم رازقهم المتصرف في شعونهم فالاستعانة الذي هو طلب العون يطلب منه وحده سبحانه وتعالى دون السواه إذن أثر الإيمان بالله أثر الإيمان باسمه الله جاء في قوله إياك نعبد وأثر الإيمان باسمه الرب جاء في قوله وإياك نستعين وأثر الإيمان الرحمن الرحيم وهذا يدل على ثبوت الرحمه لله جل وعلا جاء في قول اهدنا الصراط المستقيم أي اجعلنا في جملة من رحمتهم وأحسنت إليهم وأنعمت عليهم ومننت عليهم وتفضلت عليهم الى صراطك المستقيم والهداية الى صراط الله المستقيم هذه من رحمة الله بالعبد هذه من رحمة الله بالعبد يرحم عبده فيهديه صراطه المستقيم و و ويدله على الطريق القويل هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد ولهذا من علوم سورة الفاتحة المباركة الإيمان بأسماء الله الحسنى ومكتضياتها وآثارها من التذلل والخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين من احصاها دخل الجنة ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة بعض العوام يفهم هذا الحديث فهما خاطئ يحمل في جيبه ورقة فيها تسعة وتسعون اسما لله تبارك وتعالى وبعضها قد لا يكون اسما ثابتا لله لا يكون اسما من الاسمات ثابتة لله جل وعلا فيحمل ورقة في جيبه ثم يخرجها في الصباح والمساء او في بعض الاوقات ويقرأها ويظن انه بذلك حقق الحديث ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة والعلم رحمهم الله قالوا إن الإحصاء المطلوب من المؤمن في هذا الحديث يتناول أموراً لا بد منها ليكون العبد من من هذه التسعة والتسعين اسماً من أسماء الله الأولى الحفظ أن يحفظ هذه هذا القدر يحفظ هذا القدر من الأسماء والثاني ان يفهم المعنى الذي دل عليه الاسم ويفهم الصفة التي دل عليها الاسم فقوله الله دل على صفة الانوهية والرب الربوبية والرحمن الرحمة والملك الملك والسميع السمع والبصير البصر وهكذا قل في كل اسم لله جل وعلا فكل اسم لله تبارك وتعالى دال على ثبوت الصفة كمال لله جل وعلا والامر الثالث العمل بما يقتضيه الاسم من خضوع وتذلل وطاعة وامتثال لامر الله فهذا هو حقيقة الاحصاء ان لله تسعة وتسعة وتسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة وليتضح الامر اكثر اضرب بعض الامثلة قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة دالة على ثبوت اسمين لله جل وعلا من اسماء الحسنة وهما السميع والبصير فتحفظ طولا هذا الاسم او هذين الاسمين لله جل وعلا ثم تفهم ثانيا ما دل عليه هذان الاسمان من صفة كمال لله جل وعلا والسميع دل على السمع والبصير دل على البصر والله عز وجل سميع بسمع يسمع به سبحانه وتعالى جميع الاصوات يسمع به جميع الاصوات بسمع وسع الاصوات كلها وسع الاصوات كلها لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادرك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحوركما لما نزلت هذه الهي ماذا قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت سبحان الذي وسع سمعه الاصوات تقول انا كنت في, في البيت معهم وتحاور المرأة النبية عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي الى الله فكنت أسمع بعض حديثهم ويغيب عني أكثر وهي معهم في نفس الحجرة وما انتهت المرأة من المحاورة أو المجادلة إلا وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات يقول فيه الرب الرب العظيم سبحانه وتعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ألا نقول في هذا المقام مثل ما قالت أم المؤمنين سبحان الذي وسع سمعه الأصوات مرأة تجادل بصوت خذي ومن في البيت لا يسمعون صوتها أو يغيب عنهم أكثر صوتها ويسمعه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع صوتها وصوت كل متحدث وكل متكلم بل اعظم من ذلك اعظم من ذلك سبحانه وتعالى يسمع اصوات الناس لو انهم من اولهم من ادل الى ان يريث الله الارض مأوما عليها لو انهم كلهم اجتمعوا في صعيد واحد وفي ارض واحدة وكلهم في لحظة واحدة يسأل الله وكل واحد منهم يذكر مسألة خاصة به وكل واحد منهم يتحدث بلهجته وبلغته لا سمع اصواتهم اجمعين دون ان يختلط عليه سبحانه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة وقرأوا هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر فأعطيت كل واحد منكم مسألة يسمع أصواتهم أجمعين من أولهم إلى آخرهم وإن اختلفت الأصوات واللهجات والحاجات يسمع ذلك كله فهو السميع فإذا آمنت بهذه الصفة التي دل عليها هذا الاسم فماذا يقتضي ذلك من آثار في العبودية لله ايليق بك وانت المؤمن بان الله يسمع صوتك ايليق بك وانت المؤمن بان الله يسمع صوتك ان تتكلم بكلام فاحش او قول بذيء او الفاظ محرمة او كلمات قبيحة يسمع صوتك وقد قال عز وجل اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فأثر إيمانك بأنه سميء القول السديد والبعد عن القول الفاحش والقول المنكر واللفظ المحرم لانك مؤمن ومستحضر لسمع الله تبارك وتعالى لصوتك ثم اسمه البصير دال على ثبوت البصر له عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه فهو جميع المخلوقات وكل الكائنات يرى عز وجل من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل بل ويرى عز وجل جريان الدم في عروقها وكل جزء من أجزائها سبحانه وتعالى يرى كل شيء ولا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى فإذا أمنت بأنه بصير ذو بصر فماذا يقتضي هذا الإيمان من عبودية يقتضي أن لا يراك حيث نهاك وأن يراك حيث امرك يقتضي أن يراك حيث نهاك وأن يراك حيث امرك؟ سبحانه وتعالى هذا الذي يكتضي هذا الاسم وهكذا قل في بقية الاسماء اذا امنت بانه الله ما معنى الله ما معنى الله اي ذو الالوهية والعبودية فهذا يكتضي ان تعبده وحده ان تدعوه وحده ان تتذلل اليه وحده ان تصرف له وحده جل وعلا الطاعات والعبادات والقربات فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون وإذا أمنت بأنه الرب ذو على خلقه أو لخلقه أجمعين فهذا أيضا له آثار ومن آثار ذلك الاعتماد عليه والاستعانة به وسؤاله فذلك كله من آثار إيمانك بأنه الرب وإيمانك بأنه الرحمن أيضا هذا يقتضي أثره من طلب رحمة الله ورجاء رحمة الله يرجون رحمته إيمانك بأنه مالك يوم الدين أي الجزاء والحساب أيضا يقتضي, يقتضي أثره من الخوف الخوف من الله جل وعلا فأسماء الله عز وجل الحسنى مقتضية لآتارها من العبودية والتذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا هذه بعض العلوم المستفادة من هذه الصورة المباركة صورة الفاتحة وللحديث إن شاء الله صلة سائلين الرب الجليل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير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 ونسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يرحم ضعف إخواننا المستبعثين في كل مكان على وجه الأرض ولا سيما من أصيب منهم في الزلزال العظيم فمات من المسلمين من مات وأصيب منهم من أصيب بمصائب عظيمة وكثير منهم بلا مأوى ولا مطعم ولا غذاء مع أمراض عديدة فنسى الله عز وجل أن يرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم وأن يغفر لميتهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة